إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زيدنا لهم أعمالهم فهم يعمون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسر وإنك لا تلقى القرآن من لدنح من عليم إذ قال موسى لأهله لَسْتُنَا رَ سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِقَدَرٍ بشهاب آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ فلما تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَنَّاءَ أَنَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ هَاوَلَهَا وَسُبْحَانَ الله رب العالمين يا موسى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 إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء إن فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء آمنا غير سوء إن في تسع آيات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 حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة قالت نملة إياك أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعون فتبس نظايك من قولها وقال رب أوزعني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 لا يَسْجُدُونِ اللَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ اللَّهُ نَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَن كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ إذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولع عنهم ثم ضر ثم تولع عنهم ثم ضر ما لا يرجعون قالت يا ذا إيه الملاء إنني ألقي إليك كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي واتوني مسلمين؟ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو مأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدل وكذلك يفعلون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 بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلا نأتين لهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجن لهم منها أذلتهم وهم صاغرون قال يا أذا أيها الملاء أيكم يأتيني بعرفها قبل أن يأتوني مسلمين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 يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال لك يروا لها عرشها انظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهاكذا عرشك قالت كانه واوتينا العلم من قبلها وكن وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لا دخل الصرح فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من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 وَإِن جِئْنَاَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَذَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُ آلُ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَيَّرُونَ فأنجيناه وأهلا إلا امرأة مقدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى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 أَمَّ يَهْدِي كُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا دَيْنَ يَدِ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعَيِّدُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ من السماء والأرض إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّى يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآبذاؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآبذاؤنا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 إن ربك يقضي بينهم بحكم وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مُدْبِرِينَ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 تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكلم بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءزا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدته وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاذاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما فأمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولو كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إن إنما أنا من المُذِّرين، وقل الحمد لله، سيُريكم آياته فتعرفونها، وما ربك برافٍ، أما تعملون